اقبو اشهد أن لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حيّ على الصلاة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 عيّ على الله أكبر الله أكبر la ila